والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد هو شهود النقص في جميع عمله، فإن المرأة لو لاحظ ما يجب لله عز وجل إزاء نعمة الله، ثم رأى ما عليه نفسه من تفريق للطاعات ومواقعة للمعاصي والسيئات، أدرك أنه لا غنى له عن رحمة الله عز وجل. وأنه متى وكل إلى عمله فإنه مخذول فإنك إن عددت نعماء الله عز وجل عليك ثم عددت عملك الذي تتقرب به إلى الله عز وجل وأيت إن كنت صادقا البون الشاسع بين ما يجب لله وبين ما تعمل تعمله أنت لله سبحانه وتعالى فإذا كان العبد مشاهدا نقصه وتقصيره في جناب الله عز وجل فقمين أن يسوقه ذلك إلى الاستكثار من الطاعات والحذر من المعاصي والسيئات ودوام قرع عباب الله عز وجل بأن يعامله بالرحمة والمغفرة فإن غفل العبد عن ذلك وشهد حسناته واستكثر بها على الله عز وجل فإنه ربما زخ في قفاه بحسناته فجعل من أهل النار قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إن الرجل لا يعمل الحسنة يدخل بها النار وإن الرجل لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة قال أهل العلم في تفسير ذلك ذلك أن فاعل الحسنه لم يزل يجعلها بين ناظريه يستكبر بها على خلق الله ويمنها على الله فزخ في قفاه بنار في جهنم وفاعل السيئة لم يزل مشاهدا تلك الخطيئة خائفا أن تكون مجبةً دخوله النار فلم يزل يحسن من عمله ما يرضو به محو سيئته فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة هذا من أعظم المقامات في العبودية بدوام مشاهدة النقص في عملك وأنك مهما أحسنت من عمل فإن الواجب عليك لله عز وجل كثير وكثير فقد روى الإنسان أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد وغيره أن رجلا من عباد بني إسرائيل لما أقيم بين يدي الله عز وجل قال له الله عز وجل يا عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي فقال المغتر بعمله المقصر في معرفة ربه بل أدخلها بعملي يا الله فقال الله عز وجل خذوا عبدي إلى النار فقال الرجل أتجعلني من أهل النار وقد عبدتك سبعين سنة لم أعصك فيها معصية فقال الله يا عبدي أتذكر ليلة كذا وكذا يوم ضرب عليك عرق في رأسك فقال نعم يا رب قال فإن نعمة تسكين ذلك العرق تعدل عبادة سبعين سنة وإذا نظر الإنسان إلى هذا كيف إذا لج به ضرص من أضراسه أو ضرب عليه عرق في راسه كيف يكون به من الألم والتوجع والفزع واللجاءه والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى ثم يجري عليه الله عز وجل من صنوف النعماء وأنواع الآلاء ما يسكن به ألمة ويذهب عنه أرقة ويفيض عليه بأنواع الرحمه ما لا يعدلها شيء أبدا مما يعجز عنه الخلق كافة فإذا كان مع هذه الحال يقع في شيء من المعاصي ويقصر في شيء من الطاعات فهل أليق به إلا أن ينظر إلى نفسه بعين العيب والنقص حتى ينظر حتى يرقى إلى مقامات كمري عباد الله سبحانه وتعالى هذا هي هذه هي الحال التي يجب أن أن يجب أن يكون عليها أحدنا وأنه مهما بلغ من شيء بينه لا شيء مهما كنت من شيء في عبادة الله وطاعة الله فاعلم أنك لا شيء أمام ملكوت الله سبحانه وتعالى وما يجريه الله عز وجل عليك من أنواع النعمة وما يقلبك فيه من صنوف الرحمه، فاعرف لله قدره، واحذر أن تكون ممن ذكر في هذين الحديثين ممن يغتر بعمله ويدلي على الله عز وجل حتى يتسلط الحكم على الخلق بان فلانا من أهل النار وأنه لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وان فلانا من وأن نخذانا من الكافرين فإن هذا مما يورث العبد قسوة في قلبه ربما جعلته بعد ذلك هو ممن يحكم عليه عند الله عز وجل بأنه من أهل النفاق أو أهل الكفر نسال الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ايماننا وأن لا يسلبنا توحيدنا وأن يحيينا على خير حال ويقلبنا جميعا إلى خير المال